وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فتوقفنا عند قول المصنف حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته كثيرة وقد تقدم ذكر بعضها فيما يجب على الأمة من حقوق عامة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 ومقتضى ذلك تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن يعبد الله إلا بما شرع ثاني إبقى مقتضى الإيمان برسالته وأنها ناسقة لجميع الرسالات تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما وقد دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة قال تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا النور الذي أنزلنا هو القرآن الكتاب وقال تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي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 بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فما من خير إلا ودل الأمة عليه ورغبها فيه وما من شر إلا ونهى الأمة عنه وحذرها منه قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يبقى الآية فيها أن الله عز وجل أكمل الشرائع الظاهرة والباطنة في الأصول والفروع وما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد اكتملت هذه الشرائع وأيضا فيها معنى ثاني اليوم أكملت لكم دينكم يعني تممت لكم النصر وأظهرت لكم النصر وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء البيضاء في بعض طرق الحديث أو في بعض الروايات الحديث المحجة البيضاء وهو الطريق الواضحة طريق الواضحة يعني إيه ليلها ونهارها سواء أنت تسير في طريق مستقيمة واضحة في أثناء النهار والضوء ساطع فيش إيه مشكلة نور علنوا طريق واضحة ومستقيمة وفيه ضوء مبهر تعرف كيف تضع قدمك وكيف ترفعها وكيف تسير في طريقك طيب إذا أقبل الليل لا يضرك فإنك على طريق مستقيمة واضحة عكس الطرق اللي فيها حفر والطرق اللي فيها التواء فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك تركتكم على المحجة البيضاء منذ بعثته وحتى قيام الساعة لا يريد سالك يسلك إلى ربه ويصل إليه إلا استطاع ذلك بجلاء حق أبلج وعليه نور والباطل لجلج وعليه ظلم ويقول حتى في أزمان الضعف يعني أزمان قوة الدولة المسلمة وتوفر العلم وتوفر الحكمة لأهل الديانة ورفعة أهل الفضل وأهل الشريعة اللي هي إيه النهار فالطريق واضحة ويسلكها كل من يشاء ولا, ولا غبش عليها ولا التواء في. وأيضا إذا ابتلية الأمة بالليل بظلمات الفتن وظلمات الجهل وظلمات البدع وظلمات الظلم فمن أراد أن يسلك إلى ربه سيصل قطعا فإن الطريق واضحة وإن كانت الصعوبة في حال الظلمة أكثر ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم إنما أجرك على قدر نفقتك ونصبك الأجر على قدر النصب لكن في النهاية بإشكالية نطرح الآن أو كسؤال رجل يريد أن يصل إلى الله هل يستطيع أن يصل وسط هذا الغبش وهذا الاختلاط أي نعم بل قد أخرج البخاري ومسلم من أوجه تكاد تصل التواتر وغيرهم من أصحاب السنن حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث النبي صلى الله عليه وسلم المروع عن أكثر من عشرة صحابة لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك بروايات مختلفة أو ألفاظ مختلفة يبقى لا تزال طائفة من الوقت الظاهرين على الحق يبقى الحق فيه ظهور الطائفة دي مش مجرد أن هي منتصرة لا ده ظهور بمعنى اللي ضد الخفاء ظهور يعني إعلان يعني الحق ليس مستترا وهذه الأمة لا يضيع فيها حق البت وهي معصومه من أن تجتمع على ضلاله. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا فسبيل المؤمنين فيه عصمة من سبل النار ومن الأعمال الموجبة للنار ولذلك كان الشافعي يقول لا يوجد ضلال في الأمة يعني إذا اجتمعت وإنما الضلال والخطأ يوجد فين في الفرقة يوجد في الفرقة يتصور أن فرقة لكن لا يتصور أن الأمة تجتمع على الضلال يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بيقسم أنه ترك هذه الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لذلك في الحديث قال لا يزيغ عنها إلا هالك وفي نفس الوقت من أراد أن يصل إلى الله يستطيع أن يصل سالما ويقصد ويصل إلى قصده سالما كاملا تما لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وقد شهد للنبي بالبلاغ أصحابه في أكبر مجمع لهم يوم أن خطبهم في حجة الوداع خطبته البليغة فبين لهم ما أوجب الله عليهم وما حرم عليهم وأوصاهم بكتاب الله إلى أن قال لهم هذا في موسم الحج وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بأصبعه السباب يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس كذا اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم ثلاث مرات وقال أبو ذر رضي الله عنه لقد تركنا محمد صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا أذكرنا منه علما والآثار في هذا كثيرة عن السلف رحمهم الله يبقى من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وجوب الإيمان بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمان ونصح للأمة إلى قيام الساعة ثبت أنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقد انقطع الوحي فيلزم من ذلك أن هدى النبي وأن سنته وأن النور الذي أتى به والبيان والبلاغ الذي أتى به يصح كاشفا وهاديا.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 ودينه آخر الأديان صلى الله عليه وسلم ثالثا محبته صلى الله عليه وسلم وتقديم محبته على النفس وسائر الخلق والمحبة وإن كانت واجبة لعموم الأنبياء والرسل إلا أن لنبينا صلى الله عليه وسلم مزيد اختصاص بها ولذا وجب أن تكون محبته مقدمة على محبة الناس كلهم من الأبناء والآباء وسائر الأقارب بل مقدمة على محبة المرء لنفسه قال تعالى قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال نقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين فقرن الله محبة رسوله صلى الله عليه وسلم بمحبته عز وجل وتوعد من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله توعدهم بقوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال, قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وعن عمر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال له العمر رضي الله عنه فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم محبته وتقديم محبته على النفس وسائر الخلق. مقصود هنا مش المحبة اللي هي المحبة الجبلية الفطرية. مقصود المحل المحبة اللي بيكلف بها المر اللي هي عمل القلب اللي هي محبة الفداء. هل تفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسك؟ لازم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 أحب إليه من والده والناس والنفس المراد من الحديث بذل النفس دونه يبقى هذا الباب يظهر أثره في الفداء والتضحية والبذل الفداء والتضحية والبذل ولذلك أتى بهذه الآية اللي العنبي سموها آية الأعذار الثمانية وإن شئت صدقا فقل آية قطع الأعذار الثمانية لأن هذه الأعذار لم يعتبرها الله عز وجل قال لك إيه اللي ممكن يخليك تتراجع عن الثلاثة وعشانك سموها آية وكمتى يصيب الأمة الظل إذا قدمت إذا قدمت الثمانية على الثلاثة وبات تعز الأمة إذا قدمت على الثلاثة على الثمانية إيه الثلاثة وإيه الثمانية الثمانية اللي هو قل إن آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها دول ثمانية إيه الثلاثة أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل يبقى أنت الأمة تعز وتسمو وترتفع إذا كان أبناؤها في المجمل أو السواد الأعظم من أبنائها أو من لديهم القدرة على التأثير في الناس ومن بيدهم القرار في الأمة يقدمون هذه الثلاثة على هذه الثمانية بسعينة يحصل إيه؟ ارتفاع للأمة وسمو. أما وقد يكون عامة أبناء الأمة يقدمون هذه الثمانية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 وله كمال واجب، وله كمال مستحب، له أصل، وله كمال واجب، وله كمال مستحب. رابعاً من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتوقيره وإجلاله، فإن هذا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم التي أوجبها الله في كتابه، قال تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه على أحد التفسيرين أن الهاء هنا عائد على النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قال ابن عباس تعزروه يعني تجلوه وتوقروه يعني تعظموه وقال قتادة تعزروه يعني تنصروه وتوقروه أمر الله بتسويده بتسويده يعني إيه سيادته. يعني والتعزير معناه النصر ولذلك من فعل معصية لا حد فيها شرعا يعذره يعزر الحاكم بضرب أو حبس أو أخذ مال على الخلاف العباء في التعذير بالمال طب ليه بقى بيسموه تعذير لأنه بينصره على من على نفسه بينصره على نفسه بينصره الشيطان بهذا التأديب بينصره على نفسه وينصره على الشيطان وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يعني لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله لا تتقدموا بقول ولا بفعل فيما سبيله أن تأخذه عن الله ورسوله من أمر الدين وأمر الدنيا أو من أمر الدنيا والآخرة يعني إيه لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله بابتداع أمر لم يشرعه الله في العبادة حق المسلم أن يلزم حده كعابد ولله عز وجل وكتابع للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يتقدم ولا يخترع ولا يبتدع عبادة من عند نفسه بل يتبع وأيضا لا يتقدم بين يدي الله ورسوله بالافتئات على أحكام الله بتبديلها وتغييرها أو تغييبها بزعم أنها لا تناسب أو بزعم أن خير غيرها خير منها ولا يضرب لله الأمثال والدنيا اتطورت وحصل ومثال الفلان ومثال علالة فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قال مجاهد أمرهم أن, يدعو أن يدعوه يا رسول الله في لين وتواضع ولا يقول يا محمد في تجهم يعني ما تجي تنادي النبي عليه الصلاة والسلام كان من الأذاب اللي أمروا بها ألا ينادوه باسمه مجردا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا يبقى مثل زي ما بتنادي على واحد تنادي على النبي عليه الصلاة والسلام. المعنى الثاني في الآية لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض يعني إذا دعا أحدكم فلا بد أن يلبي هذا الدعاء ولا بد أن يجيبه ولا يتأخر عليه. وقد ضرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثال في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أسامة ابن شريك أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله كأنما على رؤوسهم الطير وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم واجب بعد موته كتعظيمه في حياته قال القاضي عياض وأعلم أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره, وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال حياته وذلك عند ذكر زيه صلى الله عليه وسلم وذكر حديثه وسنته وسماع اسمه وسيرته ومعاملة آله وعطرته وتعظيم أهل بيته وصحابته من الآل؟ من هم الآل؟ آل النبي صلى الله عليه وسلم وراد فيهم يعني العلماء تعارفات عدة ولعل أرجح أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم ذريته وأزواجه صلى الله عليه وسلم وبنو هاشم وبنو المطلب ومواليهم ومواليهم إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو أهل بيتهم ذريته وأزواجه وبنو هاشم وبنو المطلب وأولياءهم أو مواليهم يعني وموالي كل بقى جزء من التعريف ده عليه إيه؟ أدلته فحييلها إن شاء الله بحثها المستقل يعني يبقى من ط... من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أن توقره إذا تكلمت عنه وتوقره إذا ذكر عندك فتصلي عليه صلى الله عليه وسلم وتوقّره إذا تكلمت عن أحكامه وسيرته وسنته فتعظم أحكامه وتعظم هديه وتعظم سنته صلى الله عليه وسلم ولا تسيء تسئ الظن بأحكامه ولا بهديه ولا بسنته ومن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم أزواجه زي الإجرام اللي بيحصل الآن والله اللي على عائشة رضي الله عنها ورميها بالعظائم فهذا فضلا عن أنه تكذيب لصريح القرآن وأن الله سبحانه وتعالى قال يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ولزيك الإمام مالك يقول من عائشة بالبهتان فقد كفر فإن هذا من إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مات في بيت عائشة ومات بين سحرها ونحرها صلى الله عليه وسلم وكان آخر شيء أن اجتمع ريقه بريقها صلى الله عليه وسلم بعد أن طيبت له استواك فطعن في عائشة إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم ومنافي لتعظيمه وتوقيره صلى الله عليه وسلم وكذا من تعظيمه وتوقيره توقير أصحابه فهم أصحابه والرجل يعرف أصحابه فإذا وصفت أصحابه بأنهم أصحاب السوء وأنهم قد جمعوا كل نقيصة فقد حططت من قدره وقد آذيته وما عظمته وما وقرته من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم التسليم تقول ايه السلام عليك أيها النبي والصلاة تقول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أو تقول اللهم مصلّي على محمد وألّي محمد كما صليت على ألي إبراهيم إلى آخر صيغ الصلاة المعروفة ورد بذلك أمر من الله عز وجل سورة الأحزاب قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال المبرد أصلوا الصلاة الترحم فهي من الله رحمة صلاة الله على العبد رحمته ومن الملائكة رقة واستدعاء للرحمة اللي هو الدعاء يبقى الصلاة من الملائكة الدعاء والاستغفار والصلاة من الله عز وجل هي الرحمة وورد في البخاري عن أبي العالية رضي الله عنه قال الصلاة من الله تعالى ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى وقيل الرحمة وقيل رحمة مقرونة بتعظيم وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة صلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثير وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام وإن كانت مشروعة في حق الأنبياء كلهم كما تقدم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 وفي أي الأحوال، لكن بالجملة في إجماع على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة على المسلمين في في المجمل كده. خلاص؟ وقد صرح العلماء بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونقل بعضهم الإجماع على ذلك. قال القاضي عياد: اعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض على الجملة.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 يحرص على قراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنها أولا شرف أن ترتب لسانك وتطيب لسانك بذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا إن فاتك صحبة نفسه صلى الله عليه وسلم فقد صحبت كلامه وأنفاسه صلى الله عليه وسلم ثالثا أنك لا تذكر حديثا إلا وتقول قال صلى الله عليه وسلم رابعا أنها هدى ونور ووحي وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى ذلك أنا أكرر على إخواني دائما إياك وكسرة الكلام بدون أدلة كلام بدون أدلة أمر مريض أمر مختلط مضطرب قد يسقط صاحبه ويرديه إنما اجعل كلامك دائما تابع للدليل يعني صدر الكلام بالحديث ثم تكلم بعد الحديث أو اذكر الآية ثم تكلم بعد الآية أما الإنسان الذي يعجبه رأيه ويعجبه كلامه ويعجبه تزيين وزخرفة العبارات وعرض أفكار ولا تجد, ولا تكاد تجد في كلامه حديثا تجد أن هذا الكلام ليس عليه أنوار الوحي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 الجليل عند ربه عز وجل اللي هو نشر مناقب النبي عليه الصلاة والسلام بين الناس كل ما يمكننا من وسائل وسائل مسموعة مقرؤة مرئية في الكتتيب ودور تحفظ القرآن مع تحفظ الأطفال للقرآن يحفظ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ويحفظوا شمائله وصيرته صلى الله عليه وسلم وكذا في المعاهد العلمية لا بد من تدريس السيرة وتدريس حديث النبي عليه الصلاة والسلام وتدريس شمائله وخصائصه ومناقبه صلى الله عليه وسلم سابعا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم تجنب الغلو فيه والحذر من ذلك فإن في ذلك أعظم الأذية له صلى الله عليه وسلم قال تعالى آمر النبي صلى الله عليه وسلم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 أيها محمد صلى الله عليه وسلم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن التبع إلا ما يوحى إليه فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرر للأمة أنه مرسل من الله ليس من مقام رؤيتي شيء ليس له من مقام رؤيتي شيء وليس هو بملك إنما يتبع أمر ربه ووحيه كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الغلو فيه والتجاوز في إطرائه ومدحه، في صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم والإطراء هو المدح بالباطل ومجاوزة الحد في المدح ذكره ابن الأثير الإطراء المدح بالباطل أو مجاوزة الحد في المدح يبقى ليس النهي عن مدح النبي صلى الله عليه وسلم فهو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 لأنه عدم التزام بأمره في النهي عن الإطراء. فقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم يعني تتجاوز الحد في مدح الحد الغير الحد المشروع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فراجعه في بعض الكلام فقال أين الرجل؟ للنبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده يبقى هو دي من اسمه حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد ماذا معنى حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد انه هو يمنع الزرائع والوسائل التي تؤدي إلى انقاص التوحيد أو خدشه ولو كانت يسيرة. يعني ده المشكلة كلها في لفظ هنا، مش لفظ في حرف. ما شاء الله وشئت قال أجعل لله ندا بتسوي بينا بحرف العطف الواو. يبقى شوف بعدين الصحابي لم يقصد ذلك قطعا، إنما أخطأ في الإيه في اللفظ. وده في كلام مهم عشان بعض ايه القشور وإنتوا تهتموا بالقشور هل النبي عليه الصلاة والسلام كان يهتم بالقشور في هذا الحديث وهل يسلم لب الثمرة إذا نزع عنها قشرها يعني هو القشور دي مقصودة لحماية اللب فهل يسلم لب الثمرة إذا نزع عنها القشر فالنبي عليه الصلاة والسلام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 فإن الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم محرم بشتى صوره وأشكاله ومن صور الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم التي تصل إلى حد الشرك التوجه له بالدعاء فيقول القائل يا رسول الله افعل لي كذا وكذا فإن هذا دعاء والدعاء عبادة لا يصح صرفها لغير الله ومن صور الغلو فيه صلى الله عليه وسلم الذبح له أو النزر له أو الطواف بقبره أو استقبال قبره بصلاة أو عبادة فكل هذا محرم لأنه عبادة وقد نهى الله عن صرف شيء من أنواع العبادة لأحد من المخلوقين فقال عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ومن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم محبة أصحابه وأهل بيته وأزواجه وموالاتهم جميعا والحذر من تنقصهم أو سبهم أو الطعن فيهم بشيء فإن الله قد أوجب على هذه الأمة موالاة أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم وندب من جاء بعدهم إلى الاستغفار لهم وسؤال الله وسؤال الله لا يجعل في قلوبهم غلا لهم فقال بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوانين الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وقال تعالى في حق قرابه رسوله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب جاء في تفسير الآية قل من اتبعك من المؤمنين لا أسألكم على ما جئتكم به أجرا إلا أن تودوا قرابتي وأخرج مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في الناس فقال أما بعد ألا أيها الناس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 وذكركم الله في أهل بيتي، وذكركم الله في أهل بيتي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى أهل بيته، وأن يعرف لهم قدرهم وحقهم لقربهم منه وشرفهم، كما أوص النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه خيرا، ونهى عن سبهم وتنقصهم، فعن أبي هريرة، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال.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 وما ومع ذلك يقول له النبي عليه الصلاة والسلام لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم يعني لو الصحابي أنفق ذهب مثل المد يعني اللي هو الكف مجموع كده مجمع الكفين كده ده مد ينفق أد ده ذهب يزيد عند الله عز وجل ويرب فضل على ما ينفقه أحد من غير الصحابة مثل, إيه؟ مثل جبل أحد من الذهب أخرجه الشيخان وقد كان من أعظم أصول أهل السنة التي اجتمعت عليه كلمتهم محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته وأزواجه وما كانوا يعدون الطعن فيهم إلا علامة الزيغ والضلال قال أبو زرعة إذا رأيت الرجل ينتقص أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق وقال الإمام أحمد إذا رأيت رجلا يذكر أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام فهذه بعض حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته على سبيل الإيجاز والاختصار والله تعالى الهادي لنا والإخواننا على تأديتها والعمل بها قل قول هذا وأستغفر الله له